Yeah, no. رح ما بقت حياته يشد القلب بجداد متينه قبل وقت يحف البشقاته منو والد منو تذكر وان غدت روحك سجينه واذا صد البخت وعلا النفور tjowo raje na pszalazina, u lpedni jest raje na pszalazina, tdekoru w grze rojek szajina, u i da We'll do it نواصل والدينا وسقاهم من حلا صفى في غلاته أثيم بالوفا وفى سنيننا وكل بدن من منهم واصل والدينا من حلا صفى في غلاته أثيم بالوفا وفى وكل من نباته Wنوده, wنوده, wنوده, wنوده, wنوده, wنوده, wنوده, الله من عرف حقه هديناه وتمم خطه الدين وصاته انا أشهد ربنا حق يعينه على حسن ختمه في وفاته الله من حقه وتمم خطه انا ربنا على حسن ta ma fi